بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منه ملك فرقى لمن أنصاري إلى الله أنفار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا ما أنزلت اتبعنا الرسول فان مع الشايدين ومن كفر ومن كرم الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه وَرَفِعُكَ إلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ تَضَاعُو وَجَاعِلُ الَّذِينَ تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلى يوم جعك فحكم بينك. وَمَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاقْضُوا عَلَيْهِمْ لا أعرضهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة وما لهم من نصير. ما الذين آمنوا عملوا وانحفت فيهم أجرهم الله لا يحب. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم صدق الله العظيم